فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصدهم, وإن تصدهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وَقَالُوا لَنَا تَأْتِي بِهِ مِنْ آيَةٍ تَشْهَرُ لَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك ما إن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ثُمَّ قُمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ للقوم الذين كانوا استضعوا لمشارق الارض ومواردها التي باركنا فيها وتمت كلمه ردك الحسنى على بني اسرائيل الذين صبروا ودمرنا ما كان يصنع تبع مَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ